أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله قلوبهم وإذا تُمِيت عليهم آياتُهُم زادَتْهم إيماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَا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 بعد ما تبينك أنما يساقون إلى المأوى.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 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, ممدكم بألف من الملائكة مردفين.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 يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا ها ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن ان الله راما وليبلي المؤمنين من بلاءا حسنا ان الله سميع عليم ذلك وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله معنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء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 تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خالٍ. يَخَافُونَ في الْأَرْضِ تَخَافًا تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُكُمْ وَأَن يَدَكُم بِنَصْرٍ وَرِزْقٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ وَتَخُنُ وَ وَسُول وَتَخُنُ أَمِكم وَتَخُنُ أَمَاناتِكُم وَأَن تُمْ تَلَم وَغْلَمُ وَأَم أَم وَالالكُم وَأَولَادُكُم الله تُظهِرُهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيُنكِرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثلها من عينك فأمطار علينا حجارة من السماء فأمطار علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم يستوفون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد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 اينكمه جميعا فيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا لهم ما قد سلف يعود فقد مضت السنه الاولين وقاتلوهم لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا الله بِمَا يعملون بصير وَلَمْ فَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا وَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَِروصُول والذِ القُرربَ والتَمَا وَمسكينِ وَب السَّب إن انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا ولكن الله كَمَن هَلَكَ عَن بَيْنِهِ لَيَهْلِكَ مَن هَاكَ عَن بَيْنَتِ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنَامِكَ ولو اراكم كفرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وان يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقلل ويقللكم في أعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة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 ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم I الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم, يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 أنعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فِيلَ عَدُوٍّ وَكُلُّمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائلين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ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 الله ألف بينه، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يا أيها النبي حرض على القتال. وإن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مِنَ يغلبوا ألفا من الذين, كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون The خفف الله عنكم وعلما you فيكم ضعفا that there was a lack of pain. If you have a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 كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يَا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكل منهم والله عليم حكيم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 شيئا حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليه النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذي كفر بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل والذين آووا نصر أولئك أولئك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ مِن بَعْدُ وَهَاجَوْا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ